بوك تو دواتساج دوا اثنان وعشرون اثنان وعشرون كرات كي رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة فاي هل تدخن؟ هل تدخن؟ نييكري سوم فايتشيل سابقا؟ نعم. سابقاً نعم. <تصفيق> لكن الآن لا أدخن قطعا. لكن الان لا ادخن قطعا. Буде вам vadiť, ak لا fajčiť? A uzấyžuka in ana dakhant? هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ كونيك؟ واحد كونياك؟ واحد كونياك؟ واحد لا، الافضل بيره. Cestujete veľa? Atusafiru hadratuka katiran? Atusafiru hadratuka katiran? Ano. Večinou sú to služobné cesty. Naam. Wa galiban ma takunu rihlata amal. Naam. Wa Ale teraz sme tu na dovolenke. ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ولكننا نمضي الآن اجازه هنا to ما هذا الحر ما هذا الحر انا dnes jest skutecznie veľmi اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا. پوذمنا بالكون. لنذهب الى الشرفة لنذهب إلى الشرفة. غدا ستكون هنا حفلة غدا ستكون هنا حفله. Hete tún dan? Hete Áno tiež sme pozvaní. nám nahú ajdan me dá vún. nám nahú